بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهاب الأمين وبعد أكباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسلم رابعاً عدوية بمدينة النصر بالقاهرة يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهلي لكي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً فبالقرآن كرم الله الإنسان إن الله قد كرم الإنسان وفضله بالنطف على سائر الصلق والحيوان وشرف هذا اللسان العربي بالبيان على كل لسان ويكريه شرفا أنه به نزل القرآن وأنه لغة أهل الجنان فمع القرآن نحيا ونعيش نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تفلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الحكم فهني جمعة أعرى بالله إلى الشيطان الظهيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقول این Let the one ولی وتلك الأمسال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah <laughs> Over <laughs> قول قوم السلام وسم <تصفيق> والله Amen. فرض الله لكم تحلة أيمالكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم <تصفيق> وإذ أتوا غي ول الى ما اوكن فلما نبأت به إِنْ سَتُبَى إلَى اللَّهِ فَقَدْ فَغَتْ قُلُوبُكُمْ <تصفيق> a oh, إن أي يبذله. Wow! Oh. أيها الذين كفروا لا تعتذروا Yeah! و Yeah. ويود الخير